لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طجبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العدل وبدلناهم في جنتين جنتين ذواتي اكل خنط واسل وشيء من سدر قليل ذلك جزاؤهم بما كفروا وهل يجازى الا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَافِظَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من صدق ضان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من قُلِ اللهُ لَا يَمْلِكُ نِثْقَالًا ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا ذَلِكُم مِّنْهُ مُبِينٌ